قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون المسلمين قل إني أخاف إن عصيت رب بِعذابي يوم عظيم قُلِ اللَّهِ أَعْبُدُ مُخلصَ اللَّهُ دِينِ فَاعْبُدُ مَا شَئْتُ مِنْ دونِهِ قُلِنَّ الخاسرينَ الذين خسروا سهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم أولاد من النار ومن تحت ذلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتمروا الطاغوت أن يعبدوها لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم لَبَّد أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رب لهم له غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها لنها روعة الله لا يخلف الله الميعاد فَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَسَ لَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ الزَّرْعَ ما يخرج به زرع مختلفن الوانه ثم يهيج فتراه مصفررا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لاولي الباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولا في ضلال مبين